وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُصْلِمْ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُ كَكُفْرِهُ إلَى إِنَّا مَرْجُعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا